أيذا كُنَّا تُرااب إنلَ في خللق جديد أولائك الذي كفروا بربهم وَولائك لَغلان في عنااقهمم وَولائك أأَصحاب النارهمم فيها خالد وَستعجلونك بالسئةِ قبل الحسنة وقد خلتت من قبلهم المثلات وإن ربك لذ مغفرة للَّ س علىلى وإن ربك ل شدديد العقااب وَويقول الذي كفرول ولا عليهم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 هو دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرع قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حنية نومتا زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما والزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله لمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به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 إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمعوا قبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم الذعنة ولهم سوء الدار الله يبسط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 أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليتني الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكلام النار والذين وَالَّذِينَ الكتاب يفرحون يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ ومن وَمِنَ الْأَحْزَابِ من ينكر يُنْكِرُ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشريك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له أزواج وذرية وما كان لرسولنا يأتي بآية الله بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفّينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب أو لم يروا النانات الأرض ننقصها من طرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه